لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يغدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد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 tak, okay.